انْصَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالَّذِينَ هَادُوا لَمَّا يَرْضَوْا بِأَنفُسِهِم مِّنَ إِنَّهُمْ لَا أيمان لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ألا تقاتلون قوما كثؤ أيمنهم وهم بإخراج رسول وهم بإخراج رسول وهم بدأوكم أول مرة أتقشؤنهم فالله أحق أن تقشؤه إن كنتم مؤمنين